أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أم. مَتَ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ وَتَقَطَّعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إلَيْنَا رَاجِعٌ فَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ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 حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي, شاخصة أبصار الذين كفروا فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله منهابا كن 121. إِنَّكُمْ وَمَا تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 122. لو كان أولئك آلهة ما وردوها وكل